لِنُذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ الْتَ بِتَغْيِينِ فَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ الْتَ بِتَغْيِينِ فَقَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء, إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء فأخذناهم بالبأس والضراء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 أخذناهم بغتة, اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبِصَارَكُمْ وَخَتَمَ على قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جهرة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 أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة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 فَضَلَلْتَ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 ويقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن الصلاة وهو الذي إليه تحشرون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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وَمُوسَى ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس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 وَهُوَ الذي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَعَ وَإِذَا فَصَّلْنَا الآيَاتِ لقوم يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما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 وكذلك نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا درست ولنبينه لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتريفوا ما هم مقترين أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إليكم وَهُوَ الَّذِي أنزل لَائِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ من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 فسوفتعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من ما ذر من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم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 وَالْخَسِيرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَالُوا مَا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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس, ليضل الناس بغير علم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إلي محرما على طاعم يطعمه إِلَّا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 هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما امرهم إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون الحسنه فله عشر أَمْثَالِهَا ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا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 خَلَقَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا مَا ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم